القائلك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكون ظهيرا للكافرين ولا يصد. ائك عن الله بعد ان نزلت اليك وادع ربك ولا تكن من المشركين ولا تدع مع الله اله اخر لا اله هو Küllü şeyin halikun illa vjha, luhul hükm ve ilahi tırjâon. Bismillahi r يتركوا أي يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُوْنَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتْ